لا اله الا الله القران الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اصرفنا عنهم وَنُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ثم أنزل عليكم بعد العظم أملة نعصى يخشى طالب يا ايها أم الذين امنوا لا تكن كفر من الذين يكفرون ما فَبِمَا وَعِبَةٌ مِّنْ رَهُمْ تَلَى وَلُوْ كُنْ تَفُوَّ الْظَلِيلِ وَالْغَلِبِ لَهَا فَضُّوا مِّنْ حَمُّكِ فَعَفُوا عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَارِفْهُمْ فِي الْأَرْرِ فَإِذَا عَذَتَ فَتَكِنْ عَلَى إن ينصركم الله فهو ظالم لكم وإن يخضركم فالذي ينصركم من دعاكم وعلى الله فليتهكر المؤمنون وما كان أن توفى كل نفس من ما كسبت وهم لا يعلمون أفمن يتبع لها